وَمَا كَانَ النَّاسُ إِذَا اؤُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَسَخَّرُوا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 وعيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة منهم بعد براء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرى ومكرى إن رسلنا تبون ما هو الذي يسيركم في البر البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها, وفرحوا بها جاءتها يحون عاصف وجاءهم, وجاءهم الموج من كل مكان وظل هم مخلصين له الدين مخلصين له الدين لئلا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما بغير الحق يا أيها الناس إنما ضيكم ما لا أقصكم بتعال الحياة الدنيا ثم إلى فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاقتلط فاختلط به نبات الأرض مما يلكب الناس ولا النعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن ألها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا, أتاها أمرنا جعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام والله. there <laughs>